وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة مزر أخرى وَإِن تَدَعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَانُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِن ما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.